في بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أحر يقول إن, إن أبي يرفض أن أذهب أنا وإخوتي وأمي إلى محاضرات العلميه التي نحن فيها الآن فماذا تنصحون أنه أن نحن عاقوم إذا حضرنا هذه المحاضرات لنستبعى طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمة فيما العلم الواجب كتصحيح الاعتقاد وتصحيح ايضا العبادات فمن العلم ما لا يسع المسلم الجهل به فعليك ان تتكلم مع ابيك على اهميه هذه المحاضرات وهذه الدروس لان طلب العلم يعتبر واجبا قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيا من في الدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه فانت ناصح وليك والد وليك باذاب ثم فالتاتي به الى محاضره من المحاضرات فاننا نوزعها من اطمئنين يقول أنا شخص متزوج منذ أربعة أشهر ولم أتهمنا حتى هذه اللحظة على كل حال هذا قد يرجع إلى إما أن يكون أمرا عضويا فتحتاج أن ترجع فيه إلى الأطباء وإما أن يكون أمرا من باب السحر فإن من أفعال السحر من بالله أنهم يحولون بين الرجل واتيانه لأهله فيضعون السحر يمنع من فضل البكارة للمراه ما يسمى بالتصفيح هذا وغير هذا أيضا من أنواع السحر التي تفعل للمرأة أو تفعل للرجل فلا يتمكن من اتيان أهني فعليك أن تطلب الرقى الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا قل وللذين آمنوا امنوا وشفاء والشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم غفر وهو عليهم عمر اولئك ينادون من مكان بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاث شرطه محجن وشربه عسل وكيه بنار كذلك عليك أن تحرص على الاذكار والذي هي ايه كمثل قول اعوذ بعزه الله او او يؤذيه السخانه بكل شيطان وهموم وكل عين لامه اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاول كذلك ايضا بسم الله اشي اخر بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك وعليك ايضا بالنجاه ما فان لها اثرا طيبا في حل السحر ولا تغفل عن أعظم أسباب الشفاء وهو الدعاء عمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشه السوء وإذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعا وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيما الدعاء وتوقع لوقات الطيبة كالثلث الأخير من المريض. يقول فيما يتعلق ببدعة المولد لا شك أن ما يسمى بالمولد هذا بدعا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده ولا الكرام ولا التابعون لهم بإحسان ولو كان خيرا لسبقون اليه المولد والاحتفال به إنما حصل في الدولة الفاطمية العبيديه كان المولد مولد يسمى مولد الرسول ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد فاطمة بدع وضلالات وانظر ماذا فعلت هذه الموارد البدعية اولا أعرضت للناس عن السنة فتركوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تطبيقا وعملا وفزعوا إلى هذا اليوم ويحدث فيه من الشرور. فيحدث في بعض الأماكن ما يسمى بالحضره يطفئون الانوار ويقومون بدعوة ان النبي قد حضر ويجدبون ويصيحون ويقرؤون البرده وفيها أبيات شركية وإن نجودك الدنيا وضروتها وإن من علومك علم اللوح والقلم علم اللوح والقلم هذا اختص الله به خلق الله أول ما خلق القلم فقال اكتب قال وما اكتب قال اكتب, قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامه هذا البصير يقول أن علم اللوح والقلم هذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشك أن هذا من الكفر من مقالات الكفر وايضا كما في البيت الاخر يا اكرم الخلق ما لي سواك الول به عند حدوث الحادث العملي يعني اذا حصل لي مصاب بلا مصيبه فاني يأفزع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اين هذا من قول الله اما يجيب المضطر إذا دعا هذه ابيات يهزون رجسهم بها ويترنمون بها في الاحتفال بالمولد دع عنك ما يحصل فيه من اختلاط الرجال بالنساء وأكثرهم يأتي إنما للمائدة واللحمة الكبيرة هذا أكثرهم وكذلك يأكلون أموال الناس بالباطل فياخذون أموال الناس المولد لموت فلان أو لعلان وهكذا ضحكوا على عقول الناس واستخفوا به سنوات طويلة فانا لهذه الهداء أن تهرب وأن تطرد من بلادنا علينا أن نتمسك بالسنة ومن كان محبا لرسول الله فليتأسى به هؤلاء يحتفرون بالمولد وهم يحاربون السنة ويحتفرون بالمولد وهم يعذرون السنة لا ترى عليه آثار السنة لا في قوله ولا في ولا في صلاته ولا في صيامه ولا في حجه ليس عليه آثار للسنة أبدا وإذا جاء يوم المولد تجده في الصف الأول من أجل ماذا من أجل هذه الفدع ومن أجل, أجل الموائد التي تحصل في هذه الليالي. ف عليك ان تحرص يا عبد الله على السنه وان تهجر هذه البدع وان تحذر منها لا يجوز ذلك ولا يجوز التقصي يسمى بيوم المولى هذا ان تخصه بزياره او تخصه بهديه او هات لنا طبر ولا الدربوكه ولا مدري ايش هات لنا جندي وهات لنا كذا وانت تمشي وتاتي اتق الله اتق الله على تضييع الابناء والبنات والزوجات عليك ان تعلمهم دين الله عز وجل لا تطيعهم لا تطيعهم في هذه الرغبات كلما هذه أو او تخصيص هذا اليوم بالعصيبه هكذا يا اخوان عصيبه المولد نعوذ بالله من الجهل ومن الضلال هذه بدع وكل بدعه ضلاله طيب ما حكم وضع المصحف في الهاتف النقال وضعه اذا كان يقرا منه كتابه لا باس بهذا ما في شيء هذا طيب ولا يشمل احكام المصحف من حيث الاهانه او من حيث التوضؤ أو التطهر للقراء لا أما إذا كان تضع نغمة مثلا تلاوة قرآن فهذا لا ينبغي لك ان تجعله نغمة لأنه ينافي توقير القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب فثالثا تقطع عليه فتقطع على الآية فيفسد ربما معنا وتارة تكون في بيت الخلاء والقرآن يتلاع عليك أن تحضر أن تجعله نعمة أما مكتوبا في داخل المصحف النقال لا بأس الاستفاد منه ما حكم أو تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله له أحوال بالنسبة للحاكم فإذا كان يعتقد حكم الله عز وجل والتحاكم إلى شريعة الله لكنه في حادثة معينة حكم بغير ما انزل الله لهوى أو حكم لرشوة فهذا من جنس المعاصي والذنوب لكن إذا حكم بحكم وقال هذا مثل حكم الله أو هو أحسن من حكم الله فهذا كفر مخرج من النيل، أو أنه يزيح الشريعة تماما يبعدها تماما كلها على حذافيرها ويأتي بقوانين وأنظمة غير شريعة الله ويقول هذه التي تنفع هذه التي تنفع لا شك أن هذا كفر ايضا وقد يشتئ الحاكم في امر ما فيخالف حكم الله فيكون بخطيئا في الدورة, الدورة ستكون يوم السابت يوم السابت بعد الفجر درس التحفة السنية مقدمة الأجومية هذا ان شاء الله سيكون في مسجد المهاجرين والصار خلف خزانات النفط في طريق المطار عما بقية الدورة الدروس التي فيها في حي الأكواب مسجد عائشة من مؤمن من بعد صلاة العصر إلى العشاء المتون التي فيها وضع الجدوى بالخرج المتون التي فيها كشف الشبهات البيقونية كتاب الطهارة من الدرع البهية للشوكامي الثلاث الأصول القواعد الفقهية لبن سادي لمية شيخ الإسلامي بن تيمية تنبيهات تختص بالمؤمنات هذا هو ولا خلاص هذا وهذه المتون التي في هذه الدوره من تيسر له الحضور فنرجو ان يوفقنا الله وإياكم طيب يا اخواننا الله ضيق سناخذ سؤالا زوجة خرجت مع اختها من مدينه الى اخرى مع غياب المحرم وبغير رضا زوجها وبغير إذنه، وهو يريد طلاقه لهذا السبب فلا يجوز له خروج مرأة بغير إذن زوجها محرم الله يقول وقرنا في بيوتكن فلا يجوز لها تخرج من بيتي بغير إذنها، فضل أن تسافر من غير محرم فترتكب أمر محرما اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليله الا محرم كذلك أيضا هذه المرأة التي وتسافر من مدينة إلى أخرى بغير على سبب للزوج, أن للزوج أن هذا إذا لم يمكن إصلاح هذه الزوجه فاذا كان اصلاح هذه الزوجه بالنصح واستقامت على امر الله عز وجل فذا وإلا له ان يفارقها لعدم طاعتها لربها ثم طاعتها لزوجها فين يا إخوة اعتذر عن بقيه الاسئله إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وجزاكم الله خيرا